هذا ل ش ي خ خ ل ا م ك م في فيها بعض الامور ك أ ن ه ا تبديع للشيخ محمود بن د عامر الشيخ رسلان ه مثل لا لا قلت لا لا لا هذا يعني لا ما حاجة حاجة يعني, السلفية يعني كم شديدة كم شديدة كم شديدة تبديع تصربة لبلابوشي ف ي ة هذه ه ي ي ف ولكن د ه لما ب ي لي طيب تقول تحول رجل من طالب علم سلفي الى, الى, الى اعلامي ي ثلفي هاي بطب ت د انت تعرف يا تعرف هاني م و تعرف نعم عرفه ج ي د جد جيد جدا طيب سلفي اذا انت اعراكي انت عرفه ذكت ل لانك له كلام اتبت الكلام تلفي ا ل وان اخطأ لانه يرى سلفي هذا الرد على العامه يسبب ف ي س م ش ى بالسلفي ت ق ويشوفه أ ن ا بقول لك ل لك ل س ي أنا أعلم ذ ا ر أ ي ك م ل ك ن الآن ت ذ ا ا ل ج ل ف ي نعم ا ا د ي ي ن أحسن ن ن أنا ا طح ق ب لا م أبعط أنا م ا ك ت ت ب أ ن ان ك يكون ق ل ت هذا فضيلة الشيء ولكن هذا المقال فضيلة ا ا هو ن س ك ت ما شاء الله. الله يعني. يعني انا صغير كلام لي يا و ع ا وانا د ده كل انت سيدي كده ا جيت لك ايوه ن انت、كتب. انت ا اكتب اكتب انت الكلام لك شوف شوف انا ا ك ت اعمال ا انا خلي ي حيني اكبر ى سالة ليه بصفة شخصية بصفة ليه. صح؟ ربح صح؟ نعم خ لكن ي ل لو جيت في الحق نعم غير لو جيت في الحق الحق غير منتقد لكن لو جيت واخذ بالك للمصلحه والمفاتن واخد لجمع ليه جمع الكلمه وثلاث الكلمه بين الثلاثين هذا ت ج ن المصلحات مواقع رايكم ما بان الأصاغر يتعشي وبان انتم رأيكم ا يا شيخ ربما راى الشخص ان هذا فيه م ص ل ح ة ل أ ه ل بلدي ومن يعرفه هو الساحه ي ه راجع تبنى كتا خ ص خالص نعم يعني امطابقين زنة ن اوزي ج د فيها من هو اشهر من, من, من, من الصغار عندنا يعني الصغير في ا ل س ل ف ي ة والله افضل من اكبر كبير في ا ل سياح البدع دائما يرشدون الشباب للكبار ما اجد شيخ ء سلفي فورا كبر ومهما كان عندهم مخالفه وبعد ذلك بالك ت ت ل م م وفي حسة انت مش مشرف انا م ش ا ف ه بقى كلامك قبضي ع ل حلبي زير دميم قالك ل ي قبضي على حلبي زير دميم ايش لا ها انك ع ل ا محضر المقرر انك على حد يفترق يفترق في محاكم الفيل يشتاق جاده و ب ا ك ينكرني فيك اجعلك قلبي ولا يرى كنت ترد على محلف افل ا ف ا ف ة افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل ا ل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل افل ا ف ي افل افل افل لا اتفضل واتكلم بانني اتطبع ا ل ق ط ع لما تصدرته انت ليه لك جات تنتقدني وقبلك لانك ورحت جات تنتقدني اتصدرت الشيء ووقتك ا ر د جعت انشر ك أكيد ا لازم كده د صح ل الله أصدر احنا اعطينا م ك ت ب هناك في اسم الإمام ا م ل في س مكتبه و تسمى جاء الغلاف تشوف بعد عرضوز تعريف ي ن ع ل الامام ه ت ف يطالب ل ع ل ي ر مالك ن فعل ه ذ أنا بدأ ع هذا الغلط أنا ب د تمام حتى حتى حتى يعني ما نستطيع أن ن ل ز ه هذا الأمر. لا نلزمه لا نلزمه. نلزمه هو أنه يه بترك الواجب بنفسي الواجب الأمر يرى يعرف لا لا أن أن اني عابد بنفسي يرى انك يرى وايضا لكل عابد بنفسي في, محضم محضم في م و في يا كلامكم عن الشيخ فلاح ي في اسلوب يعني ما يعني ما رضيت خراحة ما به و لا م يرضى به ل ا غلطان غلطان لك ل م ت ع ح لي يا شيخ انت كله انت ك لما ه انت ر م ب ل ل س ا م تقول <تصفيق> ك الكله ل الأسلام ا م كله عن ك لي فلاح كاس الأدف لا لا لا ا م ح لي ي ا شيخ لما ت ق و ل ا ل ل ا ا س م المحاضرات في د و ل ة خ ل <تصفيق> ي ج ي ة فنود أ ن ن س أ ل ه ما الذي دعاك لذلك أليما ألي هذا لأنه أم دكتور م ا و ل م الكلام ذ ا م من توجه الزعوة هذه لواحد ب ا ر ه لا ش ي خ رجل يقل ر في له بهذا الطريق, هذا الطريق, الطريق فلاح ذكر شيخ الشيخ ويره كثير ويره دعايت رجالي دعايت رجالي فلاح لا فلاح أه لأنه بالتم الحلال بالتم كباره أنا أنا أذكر دكتور من من أنت بيث منين الشيخ ي ا ل ل ف هذا أنت الآن تليع على السلفيته إيه, أيه أي منهجه السلفي. السلفي. منهج السلفي. السلفي. السلفي. يقول له منهج الامر يعني ه ا ل ه ذ الذي جعل جعلك تنتقد الشيخ و ل ا ح ي أ ن ه أتى ادم ع ا م في ا ل ك و ي ت أ ن ه سبب والذي يقول إلى ش في الكويت م ف هذا لا يوجد شيء اولا ه محصد حتى قلت ا كان ن فيه ر له ا ن ي عليه عراوي رفض الرجل قال ان الرجل قال من ان الرجل ف بهذا تعيد ر قال انه اشعري الجد إن ب ا قصوفي المقترف ه ر ه من ثلاثين ن س ف ي هناك شخص يقرر منهج سلفي ح ل ل جلزا لك ا انا إنت الحلال. من الشيخ شيخ سلفي ممتاز جدا تبارك الله ف ي ه يمسى اذا ن امجح يوسف كنت لا تعرف عنه اي شيء وملكته ا مصيبة. مصيبة. كيف تصدر اتفضل سيد سلفي ر ا اناد اناد وراح ن وشيخ ومشيخ وشيخ و ح ر ا ت ودهود يا شيخ انا سعيد ر ف علماء عبار <تصفيق> ذكو بحثان س ن ا ق و ل لك ليه بلليهم بلليهم سيد قب قب من التالي م د ن ومن ي ا ة دي رقبها سؤال ي د قب وكتبه خارج المصر مصر أكثر أكثر من أكثر س التالي س ة للهالة الإعلمية الضخمة للإغوان المجروج للشعراوي ممتاز كيف والراجل كيف والراجل بلدياته وكل يوم عنده في التلفزيون و ش ا ي ت ه يقول ايه ورايته يقول ل ايه ورايته يقول طيب ي ما انا له ايه م ا ورايته بساعة ر ل يقول ا طيب ايه ورايته ا ه المسجد يقول ايه بالله ا ل شيخ ر ف ل ا ن قال رفنان اخطا وزكى الشعور وبعد ذلك、آه. قال أ ن ا توفي الله و أ ع ت ر ف انه أ ش ع ر ي جل وصوفي محترف ماذا نريد من الرجل لا خلاص كذا ي طيب ف تمام لم تدندن ه تمام س أ ل ل ة إ ل ي و أنا أريد أن أرد أقول أنك أنا أريد لا تدندن تدندن أن لا لا لا يا لا هذا الطريق شيخ أعجب انا و ق و ل ل م ا يدندن حول هذه ا ل م س أ ل ة دائما ملتاة من جدا دا هو الشيخ طيب طيب نفسه قال انا اخطات طيب م ل ا ن طابق المقصود ملتا ملتا لما بابي انا اعلم يا انا اعلم يقول لك المنهدي على ولا وسلك والله طيب طيب شيخ غير خطأي من انا رسلان عنديش هذه حمار حلال حكاية خطأي ولازم يحترمني ا ل م ق ص و د ان انا ع ا ر ف اروح لك ه ل ا ها <تصفيق> مش عايز اروح للكلام انا ش ح ن ا ت لا يا سيدى اروح ل ل ك ل ا ن ان انا